السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصة الصراع حلقة اليوم نستأنف فيها حديثا بدأناه في الحلقة السابقة عن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وعرفنا أين ولد ومتى ولد وإلى من ينتسب خليل الرحمن إبراهيم ودعوته أنها دعوة الإسلام ولكن بمن بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته وكيف استجاب له وبعد ذلك أين هاجر وكيف عوضه الله عما تركه في بلده كل هذا سوف نتحدث عنه اليوم إن شاء الله ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور الدكتور جمال <تصفيق> كلمنا مرة فاكسة دكتور جمال عن سيدنا إبراهيم ووصلنا إلى أنه عندما كانت فطرته نقية ولم يتأثر بهذه الترهات وهذه يعني هؤلاء الذين كانوا حوله ممن يعبدون أصناما وممن يعبدون الهه مختلفة على حد زعمهم إلا أن الله نجاه ونجى معتقده من كل هذا وأوحى إليه بدين الإسلام وبدأ إبراهيم عليه السلام كأي نبي إيجابي يتحرك بدعوته وكان أول من دعاه هو أبوه فكيف دعا إبراهيم أباه وكيف استجاب الأب لدعوة ابنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني أود أن أذكر يعني افتداء أن إبراهيم عليه السلام تلقى دورة تربوية على وصنع على عين الله سبحانه وتعالى نعم فأنت ذكرت فيما تصل بالقضية القضية الحوار التي كان بينه وبين نفسه وقد يكون بينه وبين الناس فيما تصل بقصة طلعت أعتقد نحن نغيب قبل يعني أن نعرض دعوته لأبيه نقف معها لأن تلفظ معالم على جانب كبير من الأهمية فيما تصل بقصة إبراهيم عليه السلام ودعوته إلى الله عز وجل يعني في قصة في سورة الأعجام يقول رب العالمين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الاخرين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال الام يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشكون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ثم انتقل الى مرحلة اخرى وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان يعني هو لم يقف عند المشهد الاولان اللي احنا تكلمنا هل تفقنا عن المشهد الاولى دكتور جمال. ان هو كان يعني من اختلاق ابراهيم عليه السلام هو كان يؤمن بالله تبارك وتعالى وهو اختلق هذا الموقف حتى يعني يقول لأمته ولقومه أعملوا عقولكم كل هذه الأشياء التي تعتبرونها آله هي لا تنفع ولا تضر وهي تظهر ثم تأفل أما الله تبارك وتعالى فهو الذي لا يغيب أبدا وهو القادر على كل شيء. نعم ويعني أنا أريد أن يعني أن أبين إن إبراهيم عليه السلام كان عنده يعني صبر على على المدعو ويبدأ كل جهده محاولا لتوصيل القضية أنه لا معبود بحق إلا الله وعارف أن الناس دول يعني كانوا بعيدين عهد بالإسلام والشيطان استطاع يشتع... أن يشتاع لهم وده أمر كبر عليه الكبير وكبر عليه الصغير وشاب عليه الكبير فلذلك يعني أنا لاحظ هو لما يدوز لأنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر فعلا يوجه نظرهم يعني كأنه حوار يجري ممكن ده يبقى إله لا ده مش إله لا أحبه الآفلين ثم انتقل بعد ذلك المحالة وحاجه قومه قال أتحاجون في الله وقد أهدد ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون يعني هو يبدو أنه كانوا يتوعدونه ويتهددونه فكان يقولون كيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم السلطانة فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم مني. ثم بيها بعد ذلك وكيف أخافوا ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون قمة في التوحيد وقمة في أن يعلم أن النفع والضر بيدله وأنه لا معبود بحق إلى الله والتهديد والوعيد هذا يعني كان لا يشكل بالنسبة له يعني شيئا يهز وجدانه أو يهز معتقلا ثم أرضى في ذلك رب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون وتلك حجتنا آتئناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من شاء إن ربك حكيم علي إذن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني يسجل لنا هذا المشهد من مشاهد الدعوة إلى الله عز وجل لشان تبايد لنا إبراهيم انطلق يدعو إلى الله لا يخاف إلا الله وأنه لا يسنيه عن دعوته تهديد أو وعيد وأنه مصر على أنه لازم يؤدي واجب البلاغ كاملا هذا هو المشهد الذي كان يجب أن يضاف للمشهد الأولاني نعم. اللي احنا تكلمنا ثم ننتقل ولكن هل إبراهيم عليه السلام بدأ ولم بقومه أم أنه بدأ بأبيه يدعوه والله يعني هو طبعا يعني قد يكون بدأ طبعا هو الأقرب إلى العقل يبدأ بأهل بيته نعم. لكن يعني بدليل عذاك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بخديجة وبدأ ببناته فغالبا يكون قد بدأ بـ بـ بـ بـ بـ بأبيه ما في كيف دعا أباه وكيف كانت استجابة أبيه يعني, يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا نفس قيد السمع والبصر آه. أن الله يسمع ويرى ويسمع ويستجيب و ويرى و و ويرصد لا تأخذ سنة ولم. يعني بدأ بحوار منطقي يا أبتي لأنه يقال أن والده كان بيصنع الأصنار بيصنع الأصنار فطبعا يا أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تستجيب. فأراد يوجه نازل الصنم اللي أنت بتصنعه ده لا يسمع ولا ولا يبصر ولا يبصر وأكثر الناس علما بذلك هو أبوه نفسه لأنه يعرف أنه هو اللي بيعملها بأيديه إنه اللي بيصنع هذه الأصنار يعني بيصنع إله فقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا هذا هو هنا عاوز يقوله إن رغم أن أنا أصغر منك سنا إلا أن عندي علم ليس عندك الله تعالى والذي أعطاني إياه أي نفشك هذا واضح هو يعني هلذ وبر أن يقر نفسه إنه صحيح أنا أصغر منك سنا وأنت أبي لكن أنا ربنا سبحانه وتعالى إني قد جاءني مرضيش يقول حتى رب العالمين هو الذي أعطانه إني قد جاءني من العلم مرضيش يفسح لا عن مصدر إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوي ثم انتقل إلى مرحة أخرى يا أبتي لا أتعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصي وحينما يخاطب أباء على هذا النحو هل ابوه أبوه هنا يعبد الشيطان جمال؟ لا هو طب يعبد الصنم هو يعبد ما هذا من رؤوس الطغاة؟ يعني يعني من يطيع الشيطان ويعبد الصنم وكأنه يعبد الشيطان هنا لأنه يطيعه يعني. يعني العرب كانوا يعبدون الأصنام يعني إحنا شفناه. في هو يقول له لا تعبد الشيطان هل إبراهيم عليه السلام يقصد هنا يعني لا تطيع الشيطان, الشيطان, الشيطان؟ لا تطيع الشيطان لا تطيع الشيطان لا طبعا لأنه هنا. أو يعني الذي يوحى لهم بعبادة تعدد الأسماء لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وحينما يعرض عليه الأمر مؤكد عنده معلومة سابقة يعني مش ممكن يكون خالي ال لا تع الشيطان كان ممكن يقول له سوست نفسك أو النفس أمر بالسوء لا تطع يعني لا تتبع نفسك هواها لكن أقال له لا لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن مؤكد قال عنده معلومة احتمال يعني أن يكون عنده طبعا معلومة أو على الأقل لازم بمعلومة عنده يعني بمسألة هو معلومة عنه وكما أن ده, ده من حسن أدب إبراهيم مع أبيه أنه هو بيرجع المعصية والكفر وكذا إلى الشيطان يعني مش أنت يا أبي أنت كويس ولكن لا تطع الشيطان لا تعبد هذا الشيطان لأن الشيطان هو اللي هو حج وارد يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي يعني يبس تحوذ عليه الشيطان فأزها وذكر الله ولكن حزب الشيطان أنا الشيطان. فبقلوا أنت تبقى ولي يعني أنت بتدعم الشيطان بتقف مع الشيطان في صف الشيطان لا تعبدش إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي نعم. يعني هو كل يريد هو يريد أن يستنقذ أباه من النار ما هو والد يريد أن يستنقذ أباه من النار ثم أرضفى ذلك لما الأب قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يعني هو هنا مرة أخرى اللي هو عبادة الآباء والأجداد عز عليهم من اسلام ما الشيطان قعد له بطريق الاسلام قال اتسلم اتسلم اتترق اتلين ابائك واجدادك ومساء التانية اتهاجر وتترك ارضك وسمائك التالتة اتهاجر ما. فهنا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لان لم تنتهي لارجمنك وهجرني ملي م. يعني هنا التهديد بالقتل والطرد من البيت يعني كيف كان تصرف ابراهيم الحليم الاواه البار بابيه اما ابوه يقول له كده يعني لو استمرت على دعوتك دي انا هرجمك حقتلك وابعد عني ما تقعدش في بيتي يعني لما الاب يكون بيقول كده لابنه ابن الطائع اللي بي... اللي بيعبد الله سبحانه وتعالى كيف كان تصرف إبراهيم عليه السلام يعني كان قمه في الادب يعني قال سلام عليك ساستغفر لك ربي الله انه كان بيحفي يعني شوف يعني سبحانه وتعالى إنه كان يعني ذكره ولكن هل, هل إبراهيم هل إبراهيم أني يستغفر لأبيه؟, هل أن يستغفر لأبيه ما كان الاستغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مواعدة وعدها. فلما تبين له أنه عدول لله تبرأ منه. يبقى في المرحلة التالية بعد الاستغفار له أنه تبرأ منه. طبعا نشك فيه لكن هنا ال ال ال المسألة ينبنيها سلام عليك. سأستغفر لك رب إنه كان بحفيه. أنا أطلب من ربنا يغفر لك. هذا الله عز وجل. وكان يدعو ربنا لا تخزني في أبي يوم القيامة نعم. هو يريد لكن المسألة التانية لازم ببفيه قليط ولاء وبراء واعتزلكم هنا في براء من الشرك أنا مش مش همشي معاكم في نفس الطريق واعتزلكم و... وما تدعون من دون الله لأنهم يعني... ما تكتبش يا دكتور جمال يعني أبو قال له يعني أنت لو استمريت على كده هأرجمك وهجورني وكذا يعني هم مش عايزين يفضل على دينه وهم على دينهم ده عزون يرجع عن هذا الدين ومن ومن ثم كان لابد من هذه المفاصلة وأيضا حتى حتى لو نزل حتى إذا نزل عذاب الله عز وجل لأنه بيشمل الجميع لازم في مفاصلة ولذلك أخي ربون يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يبقى هنا في خليفة المفاصله، يبقى المفاصله بنية على العقيدة، أيوه. حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا بلا، فاا إلا إلا فهنا الولاء قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيه يعني إذا ربنا صحت على إن إن إن يهديهم يعني ووو كريم يعني ااا آآ مشقة الاحراف الذي عليها أو القوم يعني حتى لو نزل عذاب ودعو فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق عقبة كنا جعلنا نبيا في المرحلة الأخرى قبل بعد أن ندخل إلى هذه المرحلة بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام أباه ودعا قومه وكان تصرفهم كما رأينا الجحود والصد عن عما يدعو إليه شاع صيت إبراهيم عليه السلام حتى إن ملك بابل نفسه وصله خبر إبراهيم ودعاه لمناظرته في ربه كيف كانت هذه المناظرة وما نتيجتها نعم. يعني يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة البخرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه اللي هو يقال عليه النمرود اللي هو يقول عليه ملك بابل نعم. مرة أخرى اللي هو في أرض الرافدين اللي هو بيسمى العراق الحالي في وسط العراق ولا يفوت هنا أذكر أن بابل يعني دي إحدى يعني الدول التي قامت على أرض الرافدين أو القبائل العربية منهم القبائل السومرية وبعدين القبائل الأكادية وبعدين بابل الأولى وبعدين العصر لحياء السومرية العصر لحياء السومر بابل ثم الأشوريين فده كان من أعة الملوك اللي هو ملك بابل اللي هو نمروك فهو أدى واجبه لكن احنا أردنا لماذج فقط لكنه أدى واجبه مع القوم مرات كثير أنه يعني لأنه هو ولد و ونام في 1950 قبل الميلاد وغادر العراق 1850 حوالي قرن من الزمان بعد قرن من الزمان رحل إلى أرض الشام يعني بعد الحادثة بعد البراءة من الشرك وأهله فإذا يعني فترة طويلة من العمر أمضاه يدعو إلى الله عز وجل لا. نوح عاصى حوالي 1950 سنة يدعو إلى الله عز وجل برضو إبراهيم عليه السلام على أرض الرافدين مكث حوالي ألف مئة سنة تقريبا يدعو الناس إلى الإسلام يعني احنا عرضنا لمشاهد قليلة وإن كنا نعتقد نحن نحاول سنرجع إليه عشان لأن دي بترسم عالم كبيرة في حياة الدعاء إلى الله عز وجل نعم. وفي حياة الأمرين بالمعروف والنهين على المنكر لكن اللي هم هنا بالدرجة يقول الآن موقف يعني إبراهيم من النمر لأنه دعا قومه ودعا أباه وده كان الموقف اللي احنا تعرفنا عليه ثم انتقلنا لم ترى إلى الذي حاجة إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت ودي مسألة لا يماري فيها أحد أن قبل, قبل أن يقول إبراهيم ربي الذي يحي ألم ترى إلى الذي حاجة إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك يعني الدكتور جمال هو حاجة إبراهيم في ربه لأن الله أتاه الملك يعني الحاجة اللي هي تستحق الشكر والعبادة اللي هي الملك ربنا يديله ملك فبدل من أن يستغلها في الشكر والعبادة استغلها في أن يحاج إبراهيم في ربي يعني يعني, يعني الحاجة اللي أفروض تكون هي سبب الشكر كانت هي سبب أن يرى نفسه عظيما ويرى نفسه إلها ويبدأ في هذا الحوار مع إبراهيم عليه السلام وربنا قال الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتا والزكاة, والزكاة وأمروا المعروف أنوا عن المنكر والله عقيمة الأمور فشيء طبيعي وأعتقد أننا لاحظنا في ملكة هدهد سليمان لما بينقل اخبار ملكة سبا وقال اني وجدت امرأة تملك وما اوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها قومة يسجدون للشمس ربنا دهم نعم ربنا ادهم نعم كتير وبدلا من ان يشكروا المنعم توجهوا بالعبادة لغير الله وجدتوها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان عمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعليون الله لا إله إلا رب العشاء ف... فهنا الموقف يستحق الشكر ربنا أعطاه ملك زي ما تفضلت أعطاه ملك يبقى كله من رزق ربكم أشكره له بلده طيبة ربه الغفور لكن استخدم هذا في الصد عن سبيل الله الشيطان حرب معلال هذه خصة الصراع أهو لي أمر يعني بدلا من أن يأخذ بيدي رعيتي إلى الجنة إذا به يقودها إلى النار فهي قضية وعشان صلى الله عليه وسلم ما من راعي نسترعيه الله رعية يموت يوم أن يموت وغش الله إلا لم يرح رائحة الجنة فهنا ابراهيم عليه السلام بدأ, قال بدأ الحوار اه اه اه إذن فالجزء الأول من هذا الحوار أننا عرفنا أن سبب الحوار أصلا وسبب عتو وجحود هذا الرجل أن آتاه الله الملك وده درس نتعلمه ان احنا نستغل نعم ربنا سبحانه وتعالى في شكره وليس في جهوده استاذناك نستأنف الحديث عن هذا الحوار الذي دار بين ابراهيم والنمرود بعد هذا الفاصل وشهدنا الكرام فاصل قصير ونعود اليكم مرة ثانية واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا لأزيدنكم ال ال الشكر يستوجب الزيادة ولكن عكس الشكر هو الجحود والكفر بالله سبحانه وتعالى ولذلك هذا النمروذ آآ آآ هذا الملك الذي اتاه الله الملك فلم يستغل هذا الملك في طاعة الله تبارك وتعالى ولم يقابل هذه النعمة بشكر الله تعالى ولكنه قابلها بالجحود ونكران النعمة وكان هذا مصيره دكتور جمال وماذا بعد هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم وهذا الملك؟ أنا أود أذكر أن أذكر في شيء مهم أنه نحن الآن حيال قصة صراع شيطان اشتاء ولي الأمر عن دينه وأقنعه بأن هذا هو الحق والصهاف ولذلك يقاتل عن هذا الباطل وفي الجانب الآخر إبراهيم عليه السلام يريد أن يبلغ دعوة الإسلام لهذا الحاكم يعني دوره في إدارة الصراع يريد أن يستنقذ هذا الولي الأمر من براثن الشيطان لأن عندما أستنقذ ولي الأمر سيستنقذ الأمة كلها الناس على دين مروقين. دي هذه مسألة والشيء الآخر عشان نبرأ الذنب كمان بين هذيل الله عز وجل نبلغ بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك وكل شوف الصناعة الرّبانية لهذا الداعي إلى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام لم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربي أنا تاه الله المصقل إبراهيم ربي الذي أحيوميت قال أنا أحيوميت <تصفيق> انه جاب واحد كان محكوم عليه بالعدام اطلق صراحة كما يقولون في التفسير واحد ثاني بريء وقتل فطبق قال الثور انه بيديه عشان يقنع انه بيده لحياء والموت فقال ابراهيم دخل قدم دليلا عقليا في الصفحات الكون قال الكون المشهود ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فوهت الذي كفر والله وال angels. وراحم عليه السلام كان ذكيا يعني خرج من الدائرة الضيقة دائرة سيطرة الملك على البشر إلى الدائرة الكبرى دائرة الكون هل يستطيع هذا الملك أن يسيطر على هذا الكون وعلى الشمس من أين تشرق وكيف تغرب؟ هي في نوع أجهزة نفس الحوار الذي جرى بين موسى عليه السلام وفرعون. يعني نفس في صفحات الكون المشهود وفي النفس الإنسانية. أسلوب تتعدد أسليب الداعي إلى الله عز وجل محاولة أولا لأنه هو يريد أن يستنقذه لأن يهدي الله بك رجلا وخير لك يعني من حمر النعمة هي يريد أن يأخذ يعني يجب أن يدرك الداعي الله عز وجل ومش قدر بس إقامة الحج على الناس وكما شاهدنا يريد أن يأخذ بيد الناس إلى الخير الإسلام قد شاهدنا ذلك في حلقات سابقة ونحن نتكلم عن شعيب عليه السلام وعن هود وصالح على السلام لا. كلهم يبذلون الجهد ولا يعني يسأمون ولا يتضايقون ولا يضجرون ده حريصون على أن يستنقذوا الإنسان من بين براثن الشياطين الإنس والجن نعم. ف... ف... نعم. إذن فإبراهيم عليه السلام كان يريد من كل هذا أن يستنقذه وقومه من براث الشيطان ويعيده لعبادة الله تبارك وتعالى ولكن واضح دكتور جمال رغم أن سيدنا إبراهيم يعني جاءه بدليل أو برهان ظاهر وواضح خلاص بقى دخلنا في صفحة الكون وحاجة ما ينفعش حد يتحكم فيها غير ربنا سبحانه وتعالى يعني بدأ يكلمه في آيتين الآية الأولى الإحياء والموت والآية الثانية في الكون كله من أين تشرق الشمس وكيف تغرب وإنه الاثنين دول مش ممكن يتحكم فيهم غير ربنا سبحانه وتعالى فلما رأى الرجل يعني بيستنصح بقى على سيدنا إبراهيم ويقول له طب أنا أحي وأميت فدخل له بال القاعدة الثانية التي لا يستطيع فيها حراكا أو أن يجيب فيها جوابا. الغريب إن, أن الآية ما قالتش أنه هو آمن أو إن هو قال خلاص يا إبراهيم أنت كلامك صح وأن فيه إلهه ده الآية بتقول فبهت الذي كفر يعني وكأن يعني ألجم لسانه فلم يتكلم لأنه هو مش قادر يقول حاجة وفي نفس الوقت ما هوش عاوز يخرج عما عنده من كفر وتكذيب فبهت سكت يعني يعني ألا يكون من الأجدر بها أن يؤمن بعد كل هذه الأدلة لكن وما أنت بهذه العمي عن ضلالته وما أنت بمسمع من في القبور يعني طرف ينظرون إليك هم لا يفسرون ما ليش حظ ويمكن حظ عشان كده كان ختام الآية والله لا يهدي القوم الظالمين هو ظلم نفسه وظلم من حوله لا فالله لا لم يهدي هذا لا الظالم اجزاكم الله خيرا آه آه ندخل بعد ذلك إلى محاولة أخرى من محاولات إبراهيم عليه السلام دعوة قومه وهي أنها تمثيلية أخرى قام بها إبراهيم عليه السلام أن ذهب إلى أصنامهم وكسرها جميعا إلا كبيرا لهم كان إيه هدف سيدنا إبراهيم من ذلك وكيف كان تأثير هذا هذه الفعلة على قومه يعني في ذلك مش تمثيلية ولا حاجة ده مشهد من مشاهد الدعوة إلى الله عز وجل ما. يعني مشهد من مشاهد لأنه الكلمة التمثيلية دي فيها تجاوز هو, هو التمثيلة تبقى فيها مشاهد عموما عم ولكن لا لكن لا لا هو, هو مشهد من مشاهد الدعوة إلى الله عز وجل يعني الله عز وجل القرآن الكريم قدم لنا هذا المشهد ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال وجدنا آباءنا لها عابدين يعني برضه الآباء عادات وتقاليد. تجارو قلهم وواقفة لم يفكروا. نعم. لأن أهلنا كده لا. نعم. سبحان الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم هو يحكي أخبار السابقين والآخر. صلى الله عليه وسلم في منتهى الدقة وهو يفسر قول الشيطان لا قعدنا لهم صلاة كمستقيم. هالقاعدة لهم بطريق الإسلام. وقعد لهم بطريق ال ااا تسلم وتزد الدين آباءك وأجدادك. فعصاه وأسلم. فهنا هي للحتر. هنا النفس نفس الإقلابية وقومية ما هذه التمثيل التي أنتوا لا عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين عادة وتقديد لنمجع عاد. قال لقد كنتم أنتم وأباءكم في ضلال مبين هنا الخطاب اللغوي يعني بيتغير اللغة في ضلال مبين في الأول ما يكلمهم بيا آبتي لا تعبر الشيطان. الشيطان يا آبتي لا إن قد جاء ما لم يستبعني هذه الصلاة سستغفر لك ربي لكن الموقف هنا يختلف بقى. لأنه لا وأيضا في المشهد الذي ذكرناه أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدامون فأنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضته فهو يشفيين عادي يقول لهم الله هو اللي يعبد اللي, اللي تمرض يشفيك آآ آآ تدعوه يجيبك يعني فهنا هنا بدأ الخضاب يأخذ إيه نبرة أخرى. نعم. لقد كنتم زي ما قال. يعني رب... مش أول مرة ففلازم يعني مستوى الحوار يرتفع. يرتفع لقد كنتم أنتم وأبائكم في ظل مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين هنا اللي هو رسول الله جاي يبلغ. لكن شوفوا هنا التهكم. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين وكان الرد يتناسب مع يعني الأدب. صاحب الدعوة قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وان على ذلك من الشاهدين في صفحة الكون المجهود ربنا اللي خلق السماوات والأرض والنجوم وأنزل من السماء ماء فقر جميل يعني أراد أن يوجه نصر ماذا يعني إيه لهذا؟ وحتى بيقول لهم كمان أن لابد أن يكون عندكم من اليقين والإيمان ما تشهدون به لله وإن لم تروا هذا سيدنا أبراه يقول وأنا على ذلك من الشاهدين نعم. هو لم يشهد بناء السماوات أو رفع السماوات وبناء الأرض وكذا ولكن أنه على يقين و و و وعقيدة صادقة بأن الله هو الذي فعل كل هذا فكان إيمانه كأنه شهادة فقال أنه شاهد نعم. على كل هذا هذا من الإيمان بالغيب لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى سماء ودخان فقال لهو الأرض إتي طوعا أوكرها قالت أتينا طائعين فقضهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا من صابح حفظه ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرض بقول أنذرتكم صعيقة مثل صعيقة عزم السموات جاءتهم لا تعبدوا الله قالوا سبحانه وتعالى هنا أنا عاوز أقول النموذج اللي هو فيما تصل بخلق السماوات والأرض إحنا هذا غيب ونؤمن به فكما فضلت فعلا إحنا نؤمن به يقينا كأننا رايناه رأينا نحن, رأينا نحن عليه شهود نحن عليه شهود فعشان كده هنا ولذلك التوعد كان هود عليه السلام لما تكلم عن هذه الايات الـ الـ هنا نجد ابراهيم عليه السلام ايضا قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشهين فهو رب واحد رب الناس ورب السماوات والارض لا كما اعتقد المشركون الاليهة اربابا في الوقت الذي يقرون انها لا تخلق رغم ان انها لا تخلقش ولا تنفع ولا تضر ولا تسمع عشان كذا لكن رغم هذا لكن أين هنا مشهد التحطيب تحطيب الأصنام دكتور جمال هنا ربنا ال... هنا إبراهيم عرسام قال يعلن لمن يواجههم من قومه بهذا الحوار أنه قد اعتزم في شأن آلهتهم أمرًا لا رجعت فيه تالله الله لا أصنامكم بعد أن تولموا أدبرين تالله يعني هذا كلا رجعت فيه لا. أن لا لا أكيدنا أصنامكم شوف ت الله لا أكيدنا أصنامكم بعدون فجعل لهم جذذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه رجعون وهم خرجوا في عيد من العياد وتركوا الصالة اللي فيها الأصنام هو بطش بـ بـ بـ بـ بالأصنام إلا صنما واحدا يقول تحولت الآلهة إلى قطع صغيرة من الحجارة والخشب نعم. طبعا ده هل هزئ اللي هي الآلهة المدعاء للمهلحة ومن هدف من ترك هذا الصنم الكبير وتعليق الفأس فيه كما ورد لا علشان يعني يقول لهم لو كان أول هند عشان نسأله هذا الصنم المتبقي فإذا كان يسمع أو يرى أو يتكلم م. يقول يقولهم من الذي فعل هذا؟ لكنه وبعدين كان لو كانت له إرادة يعني أن يحمي هذه الصنم لحماها ولا حماكم بعد. أي وأيضاً لو كانت فيها تستطيع أنها تحمي لكن هو كان ذكيا إبراهيم عليه السلام م. م. عليه السلام علي عليه السلام قال فلما جم قالوا من فعل هذا بأهل هتنة إنه لمن الظالمين. الله. لسه بيقولوا آلهتنا بقى مصرين على <تصفيق> أن ما أشربوا من اللي فيه. كسر ألهيتنا في, في قوم ق... قوم مسقل وأشربوا في قلوبهم العيش وأشربوا يعني أصبح جزء إلى تجزء العبادة عبادة سطغوت جزء من كيان ما يقدرش خلاص هو معجون بهذا العبادة الطاغوت والكفر بالله عز وجل نسأل السلامة والعافية الحمد لله الذي عفانا من مبتلبي الكثيرين من العباد فقال من فعل هذا بلهيتنا إنه لمن الظالمين، فأنه قالوا سمعنا فتاً يذكرهم يقال له إبراهيم. هو اللي كان بيقول تالله العزيز. سمعنا فلان بيقول. خليني أقول إن فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هتوه، وقت الناس عشان يشوفوا المشهد. عشان نرد فأت. كرامة الآلهة التي تحطمت. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بإلهتنا يا إبراهيم، أنت فعلت هذا بإلهتنا. أنت اللي حطمت الأصنام اللي ثم تسأله الكبير اللي... ال الأصنام اللي موجودة أمامنا الآن فقال بل فعله كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون نقول الكذب بتاع إبراهيم ذي الكذب بس هو قالس علقها إن كانوا ينطقون يعني هو فسألهم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون يعني طبعا هناك كان الرد فراجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون يعني شوف يعني اهو في بادرة امل وبدأوا يفهموا شوي اه لكن ثم نكسوا على رؤوسهم تاني اه هيرت يعني هيا وامضاك لان هو الحوار جيد والسيد ابراهيم يعني اثبت يعني براعة هائلة نعم. ان هو اخذ منهم حتى الكلمة دي ايوة حتى وذكرها القرآن لأنها دي يعني اذا القضية هو اسرار على الكفر اسرار على الحرب على الله ورسوله فراجعوا إلى, الى انفسهم فقالوا انكم يقول وكانت بادرة خير ان يستشعروا ما في موقفهم من سخف وما في عبادتهم لهذه التماثيل من ظلم ولكنها لم تكن الا ومضة واحدة اعبق الظلام ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أم. فكان طبعا الرد الجميل الذي تقام به الحج على على قوم إبراهيم وعلى الملحدين عبر في تاريخ البشرية كلها قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اللي ما هو ربنا واللي بيدي النفع والضر والله عز وجل طب لما دولا ما ينفعوش ولا يضروش تعبدون ليه وكذلك ينسحب على بني الإنسان. يعني في لا يملك للغير ولا ضرا إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدتك بخير فلا راد لفضله وصيبه بيه من أشياء والرسول عليه السلام قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إن الأمة لو استمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء خد كتبه الله لك وإن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء خد كتبه الله لك إن إن في حديث يحفظ الله احفظ احفظ الله تيجي وعلى من قالوا ما لو اجتمع علي بشيء لا الا بشيء خد كتبها الله لك وانجتمع علي بشيء لا أضلوك الا بشيء خد كتبها الله عليك فرغم هذا الناس يعبدون لهم ليه منهم طالما من الرزق الله وفي السماء رزقكم ما وطالما الاجل بيد الله ما كان نفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا له ليه بتخاف منه ليه عن دينك ليه فهنا ولكن ف... بعد هذه الهزة العنيفة التي هزهم إبراهيم وإياها يعني أكيد مش هيسيبه سيدنا إبراهيم كده دكتور جمال لا طبعا مش هيسيبه يعني ده هزة الآلهة بتاعثهم كما يزعمون وخلهم يرجعون نفسهم ويبدأوا يقولوا الله ده إحنا صحيح غلطانين وبعدين رجعوا ثاني قال لا رتوا بتحت... حتى عقالوا ولا إيه ف... فالهزة العنيفة دي أكيد كان لها موقف مع سيدنا إبراهيم لا فهي شك يعني نخد ه... نلمح هذا يعني يقول الله عز وجل لما قالهم قال أتع أفتعبون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفن لكم ولما تعبدون من دون الله أ تعقلون قالوا حرقوا واصبروا وانصروا, وانصروا حرق قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فعلين هالخدين أما يعني تغاروا على شوية أحجار ولا تغاروا على إسلامها هذا بذكرنا بالقصة تمثيل بوذا الذي حطمت وقامت الدنيا ولم تقعد علشان تمثيل حطمت لكن دماء تراق وأوطن تنتهب ثرواتها وتحتل والنسان لا حرمت له دا لا يحرك ساكنا في الذين تحركوا من أجل تمثيل بوذا لا يحرك ساكنا لما يجي لشعب فلسطين ولأهل العراق وأفغانستان وغيرهم من ديار الإستان مصيبة عظيمة هنا انصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين يقولوا كداعوا في كلامهم حتى دكتور جمال حرقوه طبعا حرقوه تضعيف الكلمة هنا فيها يعني إصرار عنهما يحرقوا سيدنا إبراهيم وانهما يعني يجمعوا النيران الكثيرة ولكن عندما يقولون وانصروا آلهتكم ده إيه الآلهة الضعيفة اللي محتاجة من ينصرها دي يعني هم نفسهم يقول إزاي هي عليها وتحتاج إلى النصرة؟ ونصر عليها تكم إن كنتم فعلين دفكلهم ونصروا عليها تكم. إزاي هي عليها؟ لا يقال, إن, يقال إن, إن الناس كن ست تنظر ت تقوم تجعل نظرا إن هي إن شوف من مرضها إنها تساهم في تقديم الوقود لحرق ما شكل حرق ما لش حتى احرقوا لكن فيها تضعيف وحر يعني زيقول شوف ولكن مرة أخرى أشرب في قنوه العجل وما أنت بهذه العمي عن ضغالته ففعلا يعني هنا ماذا يعني قلنا يا نار كون هنا ربنا سبحانه وتعالى دخلت القدرة القادرة قلنا يا نار كون بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين هذا المشهد النهائي انتهت المهمة الدواجب البلاء الحجة. قبل النهاية دكتور جمال الأول النار نفسها يعني ورد كلام في في هذه النار وانه فعلا كان بيعملوا مسابقات وقعدوا شهر كامل ولا اكثر يجمعوا في الحطب والخشب وكذا حتى قيل انهم ما ادروش يقربوا من النار دي حتى يرموا فيها سيدنا ابراهيم فالقوه بالمجانيق يعني مدى مدى صحة هذه الروايات وحجم النار وشكلها واستمرت يعني مشتعلة قد ايه استأذنك نتكلم في الكلام بعد الفاصل وشينا الكرام فاصل قصير ونعود الى هذا المشهد من سيرة الخليل ابراهيم عليه السلام انتظرونا بعد هذا الفاصل قالوا حرقوه وانصروا الهاتكم هم بهذا الغباء الشديد الذي ينظرون فيه إلى هذه الأصنام وهذه التي يزعمون عنها أنها آلهة التي تحتاج إلى نصرتهم وبالفعل أرادوا أن يحرقوا سيدنا إبراهيم عليه السلام ولكن كنا صرنا الدكتور جمال بنسأل عن موضوع الحرق هذا ما كانش حرق عادي ما ما أشعروش مكان صغير كده وردت روايات كثيرة في مسألة النار وحجمها والأحطاب وكمياتها مدى صحة هذا الكلام يعني النار هي النار سواء كانت نار يعني صغيرة في نار بتلسع ونار بتحرق يعني حتى حتى الحرق بيبقى درجات وكذا يعني, يعني, يعني. كل اللي يلقى به في النار نسأل الله سلامة العافية لكن هو يعني قبل ان تكلم عن قصة الحرق حرق ونجاة ابراهيم عليه السلام اذكر بقول الله عز وجل في توصيف ابراهيم عليه السلام ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اشتباهه وهداه إلى صراط مستقيم، واتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أُحينا إليه، ثم أُحينا إليك، محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الخبر ده نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من الابتلاءات هو إخوانه وهو يدعو إلى الله عز وجل في في في حرم الله الآن، يدعو إلى الإسلام. فبيقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده تعلم هو هدى إبراهيم في اللحظة اللي بيحتاج إبراهيم يلقى به في النار ماذا فعل تردد قال خلاص هرجع عن ديني ده مهدد يلقى به في النار آه. لكن ماذا هنا كان الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله كان يؤمن بأن طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود إنما هو مليء بالابتلاءات فلابد من الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله لذلك هما أحرقهم أدرام النيران وألقوا بإبراهيم في وسط النيران. فودي هنا معجزة خالقة من الله عز وجل. نزل جبريل عليه السلام في رواية قال يا محمد أنت محتاج ليا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم آه ما آه هل أنت في حاجة؟ قال أما إليك فلا أما هو أو الله سبحانه وتعالى فعلمه علمه بحالي يغني عن سؤاله. ربنا سبحانه وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وأراد به قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين يعني إذن ربنا هو الله عز وجل هو الذي أنقذ إبراهيم عليه السلام من النار وطبعا كان لابد أن يعاقب القوم تم أد قبل عقاب القوم دكتور جمال النجاة سيدنا إبراهيم كانت معجزة كبيرة يعني كان وكأنها بعد تحطيم الأصنام وبعد هذه الدعوة الطويلة كان حتى الحاجة اللي هم عملوها عشان يتخلصوا من سيدنا إبراهيم كانت أكبر دليل على إن هو على الحق إن ربنا سبحانه وتعالى يغير طبيعة الأشياء النار التي من شأنها أن تحرق تكون بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام فكانت أكبر آية يعني هم عملوها عشان يبينوا للناس إنه شوفوا الكاثر الأصنام عملنا فيه إيه فتكون هي الآية الكبرى على صدق إبراهيم عليه السلام وينجي الله بها إبراهيم عليه السلام وكان نفوض يرتبط بذلك آية يقولوا نشهد أن لا إله إلا ها. الله وأن إبراهيم رسول الله ها. لكن زي ما قلنا وأشربوا في قلوبهم العجل ها. وما أنت بهذه من هم وأشربوا في قلوبهم الأصنام بقى. الأصنام طبعا أشربوا في قلوبهم الأصنام فلذلك كان في تصوره هنا الله أعلم يعني ملاحظ أن الـ الـ الـ الـ الحدث كان حدث ضخ ولم يترتب عليه أن الناس دي أنها تسلم وترجع إلى الله عز وجل لكن المهم أن صاحب الدعوة أدى واجب البلاغ كاملا مع كل طبقات المجتمع أدرك أن مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين هي إقامة الدين ونصرة الدين وتطبيق الشرع ومن مقتضيات الدعوة إلى الله والأمر عرفناه المنكر وذو واجب البلاغ فأدى يكون أعظم يكون وكان النصر لله وله يعني يعني ربنا نصره بأن نجاه من بين أيديهم يعني ليس النصر الوحيد أن أن يؤمن به القوم ولكن يعني هذا شكل من أشكال النصر أيضا ن نافش ماش كلام يعني هو كون ربنا أوفقه إني يثبت على الطريق ويؤدي ويغير من أجل بشر طبيعة الأشياء. و... وفي نفس الوقت الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادوا إيمانه وقالوا حسمنا الله نعمل الوكيل الأحداث اللي مرت دي في البداية كان ممكن ت... يعني لكن هي القد هنا إحنا بنقول التحولات العظيمة في حياة الأمة ده تح... يعني تقوم على أكتاف المصطفين الله فرد واحد. نا. يعني ده نشأ في أمة يعني في أرض الأرض. ولكن أنه كان أمة ال... كما قال عنه الله سبحانه وتعالى. وده معنى هذا إن في تغير في الأجيال ده الجيل. اللي نصر الإسلام اللي استقرت المركب في الأرض الرافي داين احتضنت الإسلام احتضنت الإسلام مع أرض الجزيرة يعني كانت ابتداد الأرض الجزيرة احتضنت الإسلام وقام كيان إسلام ضخم استمر بقرون طويلة هذه الأرض نفسها مع تغير الزمن وتغير البشر بيحدث تحولات رفضت دعوة الإسلام التي جاء بها إبراهيم عليه السلام هذه القضية اللي يعني في في نهاية الآيات دكتور جمال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين كيف كان هذا الخسران يعني الآيات لم توضح كيف خسروا ده احنا الظاهر في المسألة إنه هم حرقوا ابراهيم اي نعم الله سبحانه وتعالى نجاه ولكن ما الذي حدث فيهم هم كيف كانوا خاسرين يعني هو شق الخسران كان عظيما ويتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبه أولئك الناس ضد الإسلام نعم وضد صاحب الدعوة وضد و و ضد عقائد الإسلام فعشان كده يعني يعني هذه واحدة حاجة تانية انه لابد من خسران يتناسب مع هؤلاء الذين حاولوا قاتل لصاحب الدعوة در ربنا في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب لا. فما بالك باء هؤلاء الذين يحاولون قتل رسول من عند الله البطش بالطبيب المعالج الذين يزعم يأخذ بأيديهم من النار إلى الجنة كتاب الأنذار والنواح لا يدخل جنسه من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز الحميد يعني أمة تبطش بالطبيب المعالج المعالج تبطش بالمنقذ بالمنقز طبعا لابد له بديانات إذن وكمان طريقة يعني محاولة قتل برهيم بالحرق بالنيران وعن من رب العالمين نهى عن التحريق بالنيران سبحانه وتعالى لا. لأن لا يعذب بالنار إلا رب حتى في حشرات الدار ما, ما تحرقش بالنيران لأن رب لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه فيهم إذا يعذب عذاب واحد فإذا هنا الجرم كان كبيرا حرب على الله ورسوله تعذيب لأنه مفروض إنه الإنسان زي النبي عليه الصلاة يحرق بالنار يعني يعذب ولا و... يحترق, جلده يحترق ثم جدا أعضاء و... ثم و... و... و... و... و... وربنا سبحانه وتعالى هنا لما أنزل بهم الخسران ده كان إمضاء لسنة ربانية جارية فكأي من قرية عتت عن أمن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرة فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا هنا في سنة ربانية ربنا في قوانين ربنا سبحانه وتعالى وضعها للتعامل مع هذا الإنسان الجاحد المنكر لله المنكر لآيات الله المصر على على أن يكون جنديا من جند الشيطان لحرب الله ورسوله إذن فمن سنن الله الكونية أن هؤلاء الذين يظلمون ويجحدون ولا يؤمنون بالله وبرسله ويقاتلون أنبياء الله ويحاولون قتلهم أن يكون لهم الخسران المبين ولكن هناك نصوص سومرية دكتور جمال حضرتك أوردتها في كتابك بتوصف وبتشرح هذا الخسران كيف كان هذا الخسران وما تفاصيله؟ النصوص العراقية القديمة مرثي الرخاء العمر حوالى خمسة آلاف سنة أو ستة آلاف سنة. يعني سبحان الله يعني وهذا دليل على أن كتاب الله لا يكتير باطل من بين يديهم الخلفاء. النصوص السومرية حفظت أخبار الطوفان. قصة الطوفان. النصوص السومرية والأكدية والبابلية والآشورية حفظت أخبار الطوفان. وأيضا حفظت لنا أخبار الخسران الذي وقع بأهل العراق بأهل أرض الرافدين عشان حتى لا يعني بأرض الرافدين الناس الذين سكنوا أرض الرافدين نتيجة الحرب التي أعلنوها على الله ورسوله وعلى رسول الإسلام عليه السلام الكلام ده سيدنا إبراهيم عليه السلام النص اللي يقول صلت الله على أرض الرافدين شعبين صلت عليهم الظلمة وذلك نولي بعض الظالمين بعضا بمكان فهنا سلت عليهم شعب العلاميين وشعب اسمه الأموريين نعم دمروا الديار يعني زي ما تقول قوات أجنبية اجتاحت البلاد وقتلت ودمرت وعذبت ولم تترك شاريه إلا واتركت فيها يعني إجراحا عميقا لهذا النص اللي, اللي ورد فيه وطبعا زي من جزاء من جنس العمل لقد أخرجوا إبراهيم من أرضه ووطنه لأنه بعد كده طردوه بعد ما خلق لم نوجدوا ان وجوده على ارض الرافدين قد يغري الناس بالإسلام وهيبتدوا يرجعوا إلى ربهم لكن هم تركوه بعد هذه المعجزه عشان كده ربنا نجيناه ولوط الى الأرض التي باركنا فيها العالمين فبدله ربنا داره خمره كما سنرى واهله خير منها لكن الحت اللي همنا الدمار الذي حدث صلى الله عليهم من أخرجهم من ديارهم وشتت شملهم واغتصب أرضهم وانتهت حرماتهم النص هذا القديم يسمح على هذا وقد صور تلك الحادثة شاعر سومري قديم فقال فارق الفحل مقره وتفرق قطيعه مع الرياح وقصد بالفحل هنا رب أور الذي كانوا تعبنا ثم عدد المدن السومرية الكبرى لشملها البلاء وذكر أن أربابها ورباتها فعلوا فعلت رب أوروه برضو لازالوا بقتنعون أن هؤلاء جميعا أرباب من ثم, عدد. ثم أخذ ينعي حصد المدن وينعي تساقط لبناتها وكيف أن الشاعر اثر أن لا يتركها على الرغم مما أصابها وأن أخذ أنه أخذ يسكب دموع عينيه ويبتهل لربه ولكن ما من سميع ولا مجيب الكلام اللي بيقوله النص لا من سميع ولا مجيب طبعا وقال الشعر ايضا واستمر نحيب الناس وامتلأت الطرق بجثث القتلى الذين حطمتهم الرماح والمقامع وظلوا تحت وهج الشمس حتى أذابت الشمس شحومهم أما من نجوا فقد ذلوا وجاءوا حتى تخلت الأم عن ابنها وهجر الأب ولده وفارقت الزوج زوجها هذا, هذا عن الناجين يعني لا. هذا عن الناجين هم الذين ذلوا و و وترك الاب ابنه وتركت الزوجه زوجها فثم بالنا بمن لم ينجو يعني هو عشان كده هنا يقول تراكم الوحل في انهار مدينتي واصبحت كانها جحور الثعالب وما عاد الماء وما عاد الماء يجري فيها وهجرها عمالها ولم يتبقى غلال في حقول بلدي وهجرها مزارعوها واصبحت اجمات النخيل والكروم بعسلها ونبيذها جرداء كقمة الجبل وقامت مدينه غير المدينه ودار غير الدار يا ويلي اين اجلس واين اقف ان فلان طردت من طردت من دارها وغدا وغدا فيما غيرت ثم اردف ذلك ورد الشعر قال مليكه الى المشهد يعني اعتقد دمار شامل <تصفيق> والعلم ما ما نلمحه الآن يعني في كثير من بقاع الأرض يعني يبين لك ال ال ال ما يمكن أن ينزل بأناس حاربوا الله ورسوله واستحلوا الدماء على هذه النحو الذي شاهدناه فيه <تصفيق> الذين حوالوا قتل إبراهيم عليه السلام الجميل في الكندا دكتور جمال نحن دائما نعرف في سيرة إبراهيم عليه السلام أنه دعا قومه ولم يستجيبوا وأنه زمر وحطم أصنمهم فألقوه في النار ونجاه الله من هذه النار ولكن فكرة ان ربنا سبحانه وتعالى أنزل, انزل عليهم هذا العقاب وانه دمر الظالمين بالظالمين وان الذين نجوا منهم كانوا على هذا الوضع وهذا الشكل من المذلة والمهانة حتى يعني يترك الاب ابنه والزوج زوجته ده الجديد في المسألة يعني حاجة تشفي صدورنا كده ونحن على علم ويقين بان الله سبحانه وتعالى يعني لا يضيع اولياءه ولا يتركهم لو وخاصة نحن يا أستاذ أشرف عشنا في الأغضاء المعاصرة الآن ما يجري يعني مع نهاية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية في بلاد العالم والإهدار الحرومات والأوطان و... ونتيجة كل هذا نتيجة إيه؟ التنكر للإسلام في كثير من بقاع الأرض نعم. التنكر للشرائع الحرب المعلنة على الله ورسوله كانت النتيجة هذا البلاء زي ما قلت من قرية أهلاك أنها وهي ظالمة فهي خاوية على عروش وبيئر المعطلس وقصر المشيح فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو ذانوا يسمعون بها فأنها لا تعمل أبصاره ولكن تعمل قلوب التي في الصدور كان الجزاء من جنس العمل هؤلاء الذين يعني استضعفوا إبراهيم عليه السلام لم يطرد واحد استضعفوه زي ما زي ما كان كما سمعنا معاملة مع معاملة القوم لشعيب ولولا رهتك لرجمناك اللي عشان القبيلة هؤلاء الناس استضعفوا إبراهيم عليه السلام محاولوا قتله ولولا أن الله سبحانه وتعالى حفظه بعفرزك أنت فلذلك أعتقد هنا هنا مرة أخرى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسوله فإذا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا نعم. وجعلنا لمهلكهم موعدا تمكين في وقت ما, ما إبراهيم هو وقعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفانهم في الأرض كما استخلف الذين يمكننهم دينهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنة يعبدونني لا يشكون بشيء تمكيل إبراهيم في أرض الأرض الأرض المقدسة الله. الأرض التي برك عبدالله الله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله شوفه ونجيناه ولوثاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين هذا الكلام يدخلنا في المرحلة الثانية دكتور جمال وهي هجرة الخليل إبراهيم ولوط عليهما السلام إلى بيت المقدس الآية تقول نجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أولا من لوط عليه السلام الذي نجاه الله مع إبراهيم عليه السلام يعني هو يعني هل هو النبي لوط الذي نعرفه نعم هو لوط صح وكان الله صاحب رسالة في ساموريا سدوم معموريا وما علاقته بإبراهيم عليه السلام هل كان في وقت واحد قال ابن أخي ويقال يعني أحد الذين يعني تبعوا إبراهيم أسلموا لله رب العالمين يعني ربنا هما يعني كانوا خيل الذين خرجوا من الأرض الرفي نجيناه شوف ربنا بيقول يقول ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ف... ما الأرض التي بارك الله فيها للعالمين الأرض المقدسة أرض المسجد الأقصى أرض بيت المقدس ربنا سبحانه وتعالى لما يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فهذه هي الأرض المقدسة ربنا جاء على موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على البارك الفتاة القلب وخاسين فهذه الأرض التي بارك الله فيها العالمين وحيث يعني شوف رحلة إبراهيم إلى أين من أرض الرافدين وكما قلنا دي هي امتداد صحيح ولد على أرض الرافدين وكانت لها لكن هذه زي ما كان في دعوة لهود وصالح وشعيب في وسط الجزيرة العربية كان هناك في أطرافها على أرض الرافدين ومنطقة الأهواز أيضا لأن الأرض كلها يعني كانت مطالبة بالإسلام نجد نوح هود اسمه إبراهيم عليه السلام نجاه الله عز وجل إلى الأرض المقدسة التي بارك الله فيه حيث كان قد وضع آدم عليه السلام أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة نعم. يعني سيدنا إبراهيم ذهب ليجد المسجد الأقصى نعم. على أرض بيت المقدس شوف الارتباط الوثيق بين دعوة يعني رسالة أبو البشر الأول آدم عليه السلام على أرض الجزيرة الأعراضية وعلى أرض الأرض المقدسة أرض الشام وهنا أيضا يأتي إبراهيم عليه السلام لأن له مهمة لا. على الأرض المسجد الأقصى الأرض التي ولو رسالة أيضا على الأرض هذه العلاقة بين أنبياء الله جميعا وبين المقدسات جميعا للحديث فيها بقية وأيضا كيف عوض الله تبارك وتعالى إبراهيم عن أهله وعن داره وعن أبيه وعن كل الأشياء التي تركها في بلاد الرافدين كيف عوضه الله ناخد كل ده في حلقات او في الحلقة المقبلة لان وقتنا انتهى ولكن في نهاية هذه الحلقة نشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الوقت وهذا العطاء ونشكركم ايضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة والى ان نلتقي في حلقة اخرى مقبلة من قصة الصراع لنكمل حديثنا عن ابراهيم عليه السلام وعن رحلاته التي سوف نستمتع بها في الحلقات المقبلة وإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته